إن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يفلح الساحر حيث أتى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما انزل على محمد ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من سحر او سحر له وَمَن أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ, ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون <سؤالي> ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون <سؤالي> ولا يفلح الساحرون ولا ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون